راودتني هو في بيتي جوع نفسي وغلقت الأذراف وقلت هيثلك late je zaupn samiserot. aisama inovneg stvoja l والالمون ولقد هممت به وهم ما في Kذلك لنصرف عنه السوء وفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Que الباب وقدت va من ou قال هي آودتني عن نفسي وشهد شاهد من فَصَلَّى تِلْكَ وَهُوَ مِنَ الْجَانِّ بِإِذْنِ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُكَ دَنِ مِنْ دُبُرٍ ودقيق <تصفيق> فلما را ان قد من دبر قال إنه من كيد كن ان غم منكيد كن كيدك المعظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرين كنت من الخاطئين وقال نسوة